باكر تجي شايل الندم من وارجع ويجي على صوتي بقول له زمان خلاص راحت عليه زمان خلاص راحت عليه زمان خلاص إني برج عليك حن أهوى علي أموت وراك من ترجع أيامي وتحن شبت العذاب وياك سنين كملا الحنين جوا يظن من وين أجيب لك الوداة من تلك تلت وكي تمشي من تلك تلت وكي تمشي من تلك تلت وكي machine Ma kunt يا ساي ما لك رجحت اشتكت لي الظروف صروف ضاقت عليك في العتمه جيت كان اسني ضي انا ما انا سؤول الرخيص ما البهون في السلبي انا قلبي اكبر من دموع وفق دموعك وشيب حكيم voor de moe المحل دايرني أبقى لك دليل أرجع وأخذك للفرح أنت السجد نيدي معقبين معليش متأسف شديد والله مش لو جيت ذليل لو جيت أبو سربلت خطاي برضو محنة خسارة فيك برضو المحنة خسارة فيك برضو المحل خساره فيه يا شعلي لا ندم تتمنى لو ارجع zo maar, klaar.